أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يُحمَ عليهلَهَا فن لِنجَهَّم فَتكوااباجم وَجنوبهم وَظهورهم هذا ما كزت لأَفُوسك هذا ما كزُم لأَفُسِكُمْ فَذوق ما كنتم تكنزون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 انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يوذون النبي ويقولون هو أذن قلوا اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يوذون رسول الله لهم عذاب نليم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 إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفعوا طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخض ضم كالذين خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا ولاخره واولئك هم الخاسرون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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لِي مَنْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نُصِيرٍ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 لم يعلموا أن الله يعلم سرِلَهمم وَوننجوهُ وَأَن الله عَامُ الْغيوب الذيذن يْمِزونَ الْ المطوعين منن المومين في الصدقات والذينَ لا نجدونَ إلا جهدههم فَيَْخَرون منهُ سَخِرَ الله مِنهُ وَلَهم أذابن لم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 قلنا ارج جهنم ما اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 وإذا أنزلت سورة لنا منوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا لفقهون لكن الرسول والذين آمَنُوا معهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من العراب ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله